بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اشكر لكم الدعوه التي تفضلتم بتوجيهها الي لالتقي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 أدخل عليهم قد استأذنوا أن يتحدثوا عن بعض ما يتعلق بشخصي وقد أذنت لهم بعد أن اشترطت عليهم شرطا أزعموا أنهم لم يقوموا به <تصفيق> هذا الشاب قلت لهم تحدثوا وإياكم والغلو وارى انهم قد قد فعلوا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 لا للواحد فالهجرة حاوت عبرا لم تحوي عبره واحدة لكن ميولا منا إلى استجعى يعني عنوان المحاضرة بما سمعتم وإن طوت عبرا لا عبره واحدة أنا لا أحدثكم عن الهجره لأن حديثها مكرر على الأذهان وإن كان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 فيما يتعلق بهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التهيئ الذي هيئه الرسول صلى الله عليه وسلم ليهاجر المنهج انتم ناس عندهم اذهان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 التوكل اختلف في تعريفه وقد قيل إن التوكل عمل القلب ليس بقول وليس بعمل جارحاه إنما هو عمل من القلب يعني إذا, إذا لم يصحب قولك عمل لقلبك لست متوكلا وإن نطق لسانك بأنك التوكل هذا يقع تخرج من الصلاة تقول توكلت على الله بلسانك ولا يستعروا قلبك مثلا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 مستغنا ان يهاجر فقاله لا يعني قال له لعل الله ان يجعل لك صاحبا وكان ابو بكر رضي الله عنه يطمع ان يكون رسول الله صاحبه فاتخذ أبو بكر راحلتين اشترى راحلتين وجعلهما في بيته واتخذ واعلفهما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 لما ش... لما انطلقت الهجره اتخذوا اتخذ رسول صلى الله عليه وسلم هاديا دليلا خريتا عبد الله بن قريطه وسلكوا طريقا لا تسلك عاده لا يسلكها من يريد الذهاب من مكه الى المدينه لا يسلكها.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 لهذا الذي أيده الله تعالى بتأييد من عنده ومع ذلك لم يترك النبي اتخاذ الأسباب لتأييد الرب مع أنه كان لما أرد الله أن يحمله البراق قد حمله أسل به في ليلة مما لا تسعه الأسباب ولكن في هذا التشريع لمن يأتي بعده ان الشيء لا بد لفعله من اتخاذ الاسباب اين يظهر التوكل في هذه المساله لما قلت لكم قد تقف الاسباب بك ثم مع ذلك لا تبلغ ما تريد لما كانوا في غير ثور وقريش اتخذت قاصا يقص اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه القص... قص الأثر اتباعه هذا الذي اقتص أثرهما بلغ بهما الغار ابو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا يعني الغار كان تحت كان الغار أسفل وباب الغالب من, من فوق لو أبصر أحدهم تحت قدمي سوف ترسل يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يا أبو أسفل لا تحزن ما ظنك بإثنين الله سبب الأسباب هي, هي كل ما يدخل في الطوق في الطوق البشري فعلي وهرست فوق رؤسهم التوكل في آن الله الزنفين بعض الناس يقول على الأمة عندما يأتون إلى هذه العبرة من دروس الهجرة يقول على الأمة إذا أردت أن تنهض من كبوتها أن تتخذ الأسباب التي تنهضها من كبوتها أنا أقول الأمة أفرادها كلام عن الأمة كلام مهم مفيد، لكنه في الغالب معجز للأفراد أمة الأمة الامه نعم لكن ما الأمة كل واحد ينتظر هذا, هذا الشيء الموجود في الأذهان كما يقول المناطق الكل الكل, الكل هو الموجود في الأذهان لا حقيقة له في الخارج من الكليات الموجوده عند مناطق الإنسان الانسان تتصوره لكن إذا قلت لك ابرز لي الانسان تقول لي فلان اقول لك هذا جزء من الانسان فرد من أفراد الإنسان لا لا اريد الانسان هذا كلي هذا الإنسان كل هذا جزء الاجهاد كذلك الامه فلما يتحدث الامه كذا الامه كذا كل سامع ينتظر ان هذه الامه هي اللي ذهنها الكلي وقاف وقفوا الامه الافراد فبعد ان تتحدث عن الامه تتحدث عن الافراد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 كثير منهم ماذا يصنع؟ إذا كان يدرس، إذا كان يشتغل لكن كذا يترك ما كان فيه من مما ينبغي أن يستمر فيه. يتركه وإيش يدير؟ يتخشع، ويتضع ويتزهد، وحتى من الشعار الخارجي الذي واللباس وكذا يغيره، يأتي بمظهر.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 بنت. وقد سألتُها ف... وقد سألتُها أخبرت أنه يجب أن أترك المدرسة لأن فيها اختلاف. أمم. قلت له ويدا تركت المدرسة ما استفعت. قاد يتقس تقرأ القرآن. لا. إذا ريد تخرج أدنق لفي البنت أيضا. وأنا أتدروس. أول البنت لا بد الله ما تقرأ. القصر ان هذا الشيطان يتربص بانسان حيث هو يريدك من اي سكه الشيطان لا يريدك من سكه معينه ياتيك من هنا اذا لم تاته لك من سكه والمهم أن, يأتي. ان يجرك ان يستجلبك وانا ارى ان هذا هذا الترك وهذا وهذا الابتعاد وهذا التجهود ولا وننظر أني أسميه تزهدًا أسميه تخشعًا ولا أسميه زودًا ولا أخشع تكلف شيء قد قال تنبي وأسرع مفعول فعلت تغيرًا تكلف شيء في طباعك ضده شير زبادي له استقرار جميل جدًا في مسألة التوقول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 لا إله إلا هو عليه توكل رب العشرة. الرابع إذا تلي عليك القرآن أو تلوته فتوكل على الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. وعلى ربهم توكل. الخامس إذا طلبت الصلح أو الإصلاح بين الناس فتوكل على الله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 إذا نصبت الأعداء حبالات المكر توكل على الله واتلو عليهم نبأ نوح نوح قال قومه يا قوم إن كان كبر عليكم نقاوم وتفكيري بأيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمر فاعل الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم وهو ما شف مقدوئا ولا تضموا الثامن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 وهي مسلطة في كتابه استرفت فيها نجد بعض الشيء في كتابه بصائر ذو التمييز في لطائف الكتاب العزيز عبرة أخرى من عبار الهجرة وهي أن من حافظ الله يحفظه الله ويأخذ هذا المعنى من حال زعماء قريش لما تواطئوا على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 حضر الاجتماع إبليس جاء في صورة شيخ جليل من لا يعرفونه فلما أراد أن يدخل قالوا ما أنت قال شيخ من أهل نجد نجد هي هذا الشمال للكن عربية السعودية يعني شمال هذه المنطقة يسمى نجد الجنوب الذي فيه المدينة ومكة وهذا يسمى حجاز قال الشيخ من هم حجازيون قال الشيخ من النجد يعني ما ليعمي عليهم شخصا ما لو قال حجازي يقول يمني يدخلوا معه في الأنساب لما قال الشيخ من النجد قال وأعلم أنكم اجتمعتم لتنظروا في حال هذا الرجل ولن تعدموا رأيا صالحا مني فادخلوه فبدأوا يتشاورون فقال قائل منهم أوثقه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 أنتم تعلمون حلاوة منطقه وخلابه لسانه للقلوب فإذا تركتموه جال في الناس ف... فناتقى أبو جهل وقال لقد رأيت رأيا ما أراكم تصرمونه وهو والله الرأي قالوا قل قال أرى أن تجمعوا أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش فتلة. أنتم تعرفون أن قريش يقول أحد الأفقاء الملكياء أما قريش في الأصح فيه رجعاؤه والأكثر الندر هو فيه بنو مالك من الندر لكن أبناء الندر كثر وكلهم قريش فقريش فيها بنو عدي الذين منهم أو الخطاب فيها بنو تيم الذين منهم أبو بكر وفيه بنو مخزوم الذين منهم خالد الوليد وفيهم بنو أمية الذين فيه منهم عفان وعفان وبنو هاشم إلى آخره. فقال أبو جهل خذوا من كل قبيلة من قريش فتن. هؤلاء الفتية يقتلون جميعا محمد. فما أر في في قبائل قريش. فما أرى هذا الحي من بني هاشم يقدر على قتاله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 وأخبره بمكر القوم له وبقية القصة تعرفونها النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أخير قلنا هذا اجتمد منه أن من حافظ الله يحفظ الله وهذا جاء صريحا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد تلميذه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن عباس رضي الله وعلا قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام تعال أعلمك كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله ما يعني الله أليس من أسماء الله الحفيظ فكيف يحفظ الحفيظ هذا فيه تقدير هذا أن شيء محوهنا لا لا يفهموا الكلام إلا به. احفظ أمر الله يحفظك الله. تحفظ أمر الله من ماذا؟ من إن, أن تضيعه. إذا حفظته فلست تضيعه. هذا معنى احفظ أمر الله. احفظ الله يحفظ يحفظ الله تجده تجاهه أو في رواية تجده أمامك. والمعنى واحد. اذا الذي تعرفونه إذا سال دفس اي لا تستعمل لا إلى هذا الحديث دائما يستوقف كل ما ذكرته مستوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب عبد الله بن عباس ابن عباس مات ابن عباس كان ابنا كان كان فويق الغلام لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كم كان عمر ابن عباس لما حدثه النبي يصنع بهذا الحديث هم؟ عشر سنين، تسعة سنين، ثمان سنين، هذا هل, هل تخاطبون هل نخاطبنا فل غلام عمره ثمان سنوات، احفظ الله يحفظ، حفظ الله تجد تجهد، تعرف إلهي في الرخاء، يعرفك في الشدة، إذا سألت فسئل الله إذا استعنت، جفتي الأقلام، وروف... لو اجتمعت الإنس والجن، لو كنت تحدث طفلا بهذا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 أنت خاطر وإن, وإن ظننت أنه لا يفهم خاطب دأسيا يعني الكلمة يلتين دير السنة دير السنة في مثل هذا ايضا خاطب وإن ظننت أنه لا يفهم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ومن من العجيب في هذه القضية أن حفظك لله النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك هذه الكافة المخاطبة لك يدخل فيها أيضا من لم يوجه له الخطاب ممن هو بسبب إلى من وجه له الخطاب معنى هذا الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك لا ينحصر الحفظ فيك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 فالغالب تعطيه لأنه احيانا السائل يأتيك يقول لك أعطيني فلوس قد تكون له مظهر ما أنه يعني كذا فلا تريد تقول أنت في الغالب يمشي يدير به شي كذا ولا لا يشري به شي حاجة ولا لكن إذا أتك يستطعمك يعني من من الناس إذا دق عليه دق الباب وقال لا أعطيني خبيز أعطيني شيء حاجة يرده صفرا فما أظن يعني من الناس من يفعلوا هذا تصور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 فقال هذا لك مسكين أعطيني خبز قالت لا, لا خبز عندنا قال أعطيني ماء قال لا ماء عندنا قال أعطيني أي شيء قالت له ليس عندنا شيء قال يلا نشعل بجوج يلا نطلب بجوج فقال يا يستطعم جميع أهلها ولا يجودون بإطعام أي قرية هذه ما سألوا منا حتى إذا أتي أهل قريتين استطعام أهلا فآبوا أن يضيفهم يا خطير يا تشي يعني يخصون تصور أنتم هاتشي قرية مع القرية هم جماعة من السكان يتقربهم بهم الموطن يستطيعون الدفع عن أنفسهم أنا مشي جوج خيام، ثلاثة الخيام، ربعات الخيام، لا أرى القرية مشي دوار قرية في اسطلاح العربي مدينة يا تصور أنتم ماشي واحد مسكين يدور على أثمانا دار دار دار ويخرج يخرج مكيش خفيز ثم وجدت يعني أنت مغتاب بما يكون الغيظ على هؤلاء فوجدت جدارا مائلا يكاد يسقط أشغدين ديرو نشمر عن سواعدنا ونقيم الجدار ونمنع سقوطه ثم نصرف من غير أن نسال مقابل لعملنا حتى مما لا يطيق موسى عليه السلام الصبر على مثله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 الذين ما جد واحد يصف انسانا بالبخل يقول له لو كان بيتك يا ابن عمي محمد ابر يضيق بها فضاء المنزل بيتك عمرتيه عم لي بليبري ليبري لبري لي للخياطه تخيلوا هذه القاعه عمره بليبال حل الباب ينتوج <تصفيق> بليبال لو كان بيتك يا ابن عمي محمد ابر يضيق بها فضاء المنزل واتاك يوسف يستعيرك ابره يوسف النبي سكلفنا عندك واش تعطيه يستعيرك ابره ليخيط قد قميصه لم تفعلي هؤلاء البخلاء لو سقط الجدار وكشف عن الكنز غولامين اليتيمين كيف كانوا يصنعون به يخليه يقول هضره ديال ذوك <تصفيق> يعني هم كزوا بطعام فكيف يصنعون بالذهب كيف يصنعون بالمال كيف يصنعون بالكنز وكان تحته كنز لهما اذا كان عقاب اري فيك القريه الا يسقط ذلك الجدع وما فعلته على اري فهذا اتينا به لنبين ان حفظ الله تعالى اذا حفظته يحفظك ويحفظ من منك بسبب ذريتك لذريات ذريتك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 فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أمانات الناس وكانت عنده ودائع الناس فترك عليا بعده ثلاثة أيام ليرد عنه الودائع إلى الناس وهذا مروي في سن البيهقي هذه المسألة تعطينا عبرة أن الأخلاق الإسلامية لا تحدث في أي صورة من الصور مهما اشتدت المحن مهما كفهر الجو ولكن الأخلاق الإسلامية شدة الأحوال لا تسيغ إذهاب الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أمين هو, هو مخرج هم أخرجوه هم اضطهادوه ولكن ذلك لم يكن مسوغا له أن يضيع الأمانات لا أمانات ترجع وهذا يجليه قصه المغيره بن شعبه لما اسلم هذه رواه البخاري وغيره ان المغيره بن شعبه كان مع قوم من من ثقيف وهو هو هو ثقفي وكان مع قوم مع, مع ناس من قومه وكانوا في في سفر الى مصر فلما وردوا على حاكم مصر اكرم اصحابه وقصر به هو ففقيه في نفسه ذلك في رجوعهم إلى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 ولم يكن ذلك مسوغا لمن يقول اه انتقمت اليمن هذا انتوا مرة داروا اليمن زين الاخلاق الاسلاميه وهذا هذا, هذا هذا هذه العبرة مسألة ذهبية لماذا احنا ما احنا في حرب ما احنا في استضعف ما احنا طردنا من البيوت ما اخرجنا من اموال أو أخلاق كما تعلمون ويشتد سوء ذلك عندما يصير الذين ينتظر نصرهم هم الذين يأتي الخذلان من جهته بالضبط كما يقول مغاربة الجامعة إذا صار أهل السمت الحسن الذين يظهروا عليهم أمور وهم الذين يضرب بهم المثل في الغش في الخدع في الختل ولو لو شئت ان اسمي لكم لسميت اقصد لا أنا لا اقصد ان اسمي الاشخاص انما اسمي المواطن التي صارت تبيع كذا كذا عن